وَقَاةٍ يَهودُ لَسَةٍ نَّ قرَا على شَيْءِم وَقَالَةٍَّ قَا لَسَةٍ يَهود على شَيْءِم وَهُمْ يثلونَكِت كَذَلِكَ قَالََّينَ لا يَعمونَ مِمثللَ قَوْلِم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يستلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعى في الخرابها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 فَأَيننَ مَا تُوُّ فَثََّ وَجَهُُ اللَّ إِ اللََّ وَكِعٌ عَليِيم وَقَاوا السَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبَبحانَ ببلَلهُ م فيِي السَّموَاتِ وَالْأَبْض كُلُّ هُ قَالِسُ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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم